وألقى في الأرض رواشياً تميد بكم وأنهاراً وسبلا لعلكم تهتدون وعلى ماتون وبالمجهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُكَ مَن لَا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ أَمَن يَخْنُقُكُمْ مَن لَّا يَخْنُقُ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَّحِيمٌ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُسِرُّونَ وَمَا تُعْلِنُونَ والذين يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون أمواتا غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون إلهكم إله واحد إلهكم إله واحد فالذين لا يؤمنون بالآخرة قلوبهم كره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 أوَزَارَهُمْ كَامِلَتَيْنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمِنْ أَوْزَارِ الَّذِينَ يُضْلِلُونَهُ بِغَيْرِ عِلْمٍ أَلَا تَأْمَنَ يَزِرُونَ قَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَأَتَى اللَّهُ بُنِيَانَهُمْ مِنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَوْا عَلَيْهِ مُسْتَقِفٌّ مِنْ فَوْقِهِمْ وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون